لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلنوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 ان ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه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 وَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قل دَعُوا الَّذِينَ زعمتم مِنْ دونه فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ اسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لئن يوم لاحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَقِيلًا أم ۖ أَمَّنْ آمَنَ ثُمَّ أُعِيدَ كَافِرًا فَيُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقَرَؤُونَ كِتَابَهُمْ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَأَوْلَاءَ إِن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا آئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 إلا رب السماوات والأرض رَبُّ بصائر وإنني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 إذا يُتَلا عليهم يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولٌ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً قُلْ دَعُ اللَّهَ أَوْ دَعُ الرَّحْمَنَ